رحلت ونسيت كل العبود وانا بين همي وبينك بكات تمنيت اشوفك واشرح ظروفي مثل ما اتفاجنا وتسمى حروفي واشوفك نسيت رحلت وقسيت وانا بين همي وبينك بكيت رفيقي تذكر عشانك بضيقك وهمك تشيلك كفوفي أبد ما اشتكيت ولا لك جفيت وانا بين همك وبينك بقيت أبد ما اشتكيت أبد ما اشتكيت وانا بين همك وبينك بقيت يهميك فياجرح وسهور رفيقي بقلبي وذكره يدوم ومهما نسيت يخلي وقسيت أنا بين ذكرك وبينك سلات على خير أشوفك وشمسك تبين أنا بنت ضارك ولو بعد حين